يقدم اسمع واسمعي بارك الله فيك عند مسلم من حديث أبي هريره فقال كنا في وليمة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة أنا سيد ولد آدم يوم القيامة أتدرون مما ذلك يجمع الله الأولين والآخرين فلا يغادر منكم أحد فيسمعهم الداعي ويبصرهم النار حتى إذا اجتمعوا في مكانهم أدنية الشمس من رؤوس العباد قال الراوي والله الذي لا إله إلا هو لا أدري أقال تدنى الشمس من رؤوس العباد مقدار ميل قال الظاوي والله لا أدري قال ميل المسافة أم ميل المكهلة فيغرق الناس في عرقهم كل على قدر ذنوبه واثامه فمنهم من يأخذه العرق إلى كعبي ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتين ومنهم من يأخذه العرق إلى كتفين ومنهم من يلجمه العرق الجامة وبينما الناس في ذلك الموقف على ذلك الحال نظر بعضهم إلى بعض ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما قد بلغنا؟ ألا ترون من يشفع لنا عند ربنا؟ فيقولون أبوكم آدم فيقولون أبوكم آدم فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفق فيك روحه وأسكنك جنته ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا من الهم والغم فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني نفيت عن تلكم الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي فتزداد الأفوال على الناس فيقول لهم اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولهم يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا من الهم والغم ألا تشفع لنا عند ربها فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه كانت لي دعوه دعوتها على قومه نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت, خل أنت نبي الله وخليله ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا من الهم والغم ألا تشفع لنا عند ربنا فيقول إن ربي غضب اليوم غضبه لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني كذبت ثلاث كذبات لو عددناها لعددناها من صالح اعمالنا كذبها في ذات الله وفصاته ما كذبها من أجل دنيا أو لكن نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى موتى فيأتون موتى فيقولون أنت نبي الله وكلمه ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا من الهم والغم ألا تشفع لنا عند ربنا فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله واني قتلت نفسا لم أمر بقتلها وأنا وعن بين هؤلاء وقد ازدادت الاقوال والأحوال علينا كنها وهناك فيقول اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون أنت نبي الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا من الهم والغم فيقول ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولا يذكر ذنبا ويقول نفسي نفسي نفسي اتدري من هؤلاء اتدري من هؤلاء كل ينادي بنبه نبه في ذلك اليوم العظيم هؤلاء هم اولئك من الرسل هؤلاء احب البشر الى الله هؤلاء خير من صلى وصام هؤلاء خير من عبد الله وقام ينادون ويطلبون السلام في ذلك اليوم نفسي نفسي نفسي فلا ادم ولا نوح ولا ابراهيم ولا موسى ولا عيسى على ما لهم من القدر والمكان عند الله كل ينادي بالسلامه في ذلك اليوم ان كان هذا حالهم كيف يكون حالي وحالك كيف يكون حالي وحالك وقد جمعنا في ذلك المكان شفاعه عراه ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة كيف سيكون الحال في ذلك المقام إذا أدنيت الشمس من غوث العباد بل كيف سيكون الحال إذا جاء بجهنم لها سبعون ألف دمام مع كل دمام سبعون ألف ملك يجرونها لو تركت على أهل المحصر لأتت على برهم وفاجرهم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وتثيراً وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ذنوراً تسفر زفرةً فيجث العباد على ركبهم وترى كل امه جاتية يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى يا عيسى، الكل يقول نبي نبي نبي، فيقول عيسى اذهبوا إلى محمد، اذهبوا إلى سيد ولد آدم. اذهبوا إلى سيد الأولين والآخرين فيأتون محمدا وفي روايه فيأتوني فيقول يا محمد أنت نبي الله وخاتم المرسلين غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأثر أما ترى ما نحن فيه أما ترى ما قد بلغنا من الحم والغم ألا تشفع لنا عند ربنا فأقول أنا لها فأقول أنا لها فأنطلق إلى العرش فأخر ساجدا فيفتح الله علي من محامبه ما لم يفتح على بشر من قبلي فيقال يا محمد ارفع رأسك يا محمد ارفع رأسك وسلتعطاه واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي أمتي ما تخلى عنا الحبيب ما تخلى عنا الحبيب مع شدة الأفوال وتغير الأحوال ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص الثريا بقولي تحت قولك يا عبادي وان طيرت لي أحمد نبي فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال يا محمد ادخل من أمتك من ليس عليه حساب من الباب الأيمن من الجنب. وثم شركاء للناس في سائر الأبواب يقول بأبيه وأمي والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده إنما بين المصرعين من مصارع الجنة كما بين مكة وهجر وليأتين عليها يوم وهي كضيض من السحام وليأتين عليها يوم وهي كضيض من السحام فيشفع الحبيب ويامر الجبار بالحساب يقول الحسن البصري كيف انت من قاموا على اقدامهم في يوم مقداره خمسين لم ياكلوا اكله ولم يشربوا فيها شربه وأذنية الرؤوس وأذنية الشمس الرؤوس وهم على ذلك الحال